الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين مِنْ من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عن عوجا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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات أن من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبّان شكور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 ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم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 وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم نخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الارض من بعدهم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 ذانك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إيه شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك عن الله بعزيز وبرزوا الله جميعا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 وما كان لي عليكم من سلطان إلا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أن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 تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً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 وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ وَارِذٍ بِوَادٍ وَارِذٍ زَرْعًا عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا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 مُطِيعِينَ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَجُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعْ رُسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ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 هذا بلاه للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب